رابطة لأننا نحن يعتبرون السفر فالعبطة والموقفة على مثل هذه الأحكام وكنت لدينا الحديث عن القصر بالصلاة السفر هو حديث طويل يحتاج إلى النقصة مع النقصة الجدة نستطيع من خلالها بقراء بقواعد نسل عليها دائما إن شاء الله تعالى إلى نلقى الله فتحدثت مع عن النسبه الأولى وهي التي تتعلق بنوع السفر الذي يبيحه القصر وراينا ماذا قال اهل العلم في ذلك ان كانت آخر نقطه تحدثنا فيها في اخر القائمه تتعلق بهل القصر بالصلاه ورخصه الامن عزيمه وقد راينا القول الصاد الذي ينبغي ان عليه عليهم ان شاء الله تعالى واليوم باذن الله تعالى نتناول المسافر الاخرى وهي التي تعلق من مدى يبدا القصه كما قلت لكم المسافر تعتريه احوال ثلاثه الحاله الاولى وقت ان ينوي السفر يا في بنت انا اليوم مثلا رحت مشي الساعه 2 وانا ان شاء الله تعالى وجل ان العشاء بس في عوجه عندي 2 يا راجل 2 عندي الساعة 2 خلاص فاركبت السياره ان شاء الله تعالى الى وقت رسيب الزبه الزبه اتحركت تسير داخل البلده الى ان خرجت حدود البلده تبعنا عندي احوال ثلاثين ثلاثين البلده ماذا مجرد ولا بمجرد ما اركب في الدابه ولا حينما اتجاوز في فذا هو السؤال هذا هو السؤال ستجد ان بعض اهل العلم وكان عطاء بن عباس وهو تبعين دليل لذلك الذين يرون ان القصر حتى لا يبلد جنوني فكان اذا نوى سفرا يصلى قصرا حتى ولو كان ما زال في بيته وعليه صاحبنا لله يسافر وسببت عنده النية كما قلنا المساعة 2 ده يبقى هيصلي العطر قصرا وهيصلي العشاء قصرا لأنه كما قلنا لا قصر لا في المغرب ولا في الصبح. تمام؟ هل يكذب قصر عندهم بلاد بالنية درس لك العلم قال النية من الممكن ان تتغيح نوى ساعة من المواجهة تتغيح لكن سهل جدا ان اي شيء فيغيرها من يوجد في ساتر النهار من احد مستر الله داع قطرة فإنما يعرف العزيم على السفر برقود الدابة واخت ما نزل وريك الدابة يبقى هو ده يعلن يعلن هو مسافره كل فرق يجربه وبعد ذلك فهو قاصم بعد ما نزل وريك الدابة حتى ولو كان يسير فيه بالدفن يعني هتطلق المراجل نزل الساعه اثنين على بل ما وصل المحطه ان هيركب منها وركب السياره راح العصر قال الله اكبر فقال سيد بقى انا ركبت السياره وكبر. خلاص ياخذون السواق يصلي العصر انه فيش مانع اذا يصليوه خاصه خلاص قالوا دا رجل الجاد دا مع ان المجالسين مع ان المجالسين في البلدات فقالوا ها القصر يثبتوا برجود الجاد برجود الجاد خلاص طريق اخر من اهل العلم قال لا ركوب الدابه لا يموح لك القصه لان ركوب الدابه لا يختلف عن حال الثياب القصه كاري جدا في البر الدابه ولاي شيء ما لا تسافر يبقى يتحقق نجمك مسافر اذا جاوزت البيت اذا جاوزت البيت خلاص هو الراي الصاد والراي الضالح يومي. يومي. اللي قالوا ان القصر بيكبت بمئة كفر. اللي القصر بيكبت بركود لم تجد لهم ادله واضحه اللي اقول اما قالوا ان القصر بيكبت بيه بي مجاوبة او افتدلوا على هذا من بالقرآن وثاني من السنة اما عن القرآن الله سبحانه وتعالى قال واذا ضربت في الارض فليس عليك جناح ان تبصروا من الصلاة اذا اذجت فقال متى يسمى المرض ضاربا في الارض وقعت بيته ماذا ماذا خلاص ولا هو لسه الزلده لا يسمى ضاربا في الأرض إلا إذا تجاوز من الهدف خلاص يسمى باردا في الأرض كما ممكن يسمى باردا في الأرض جي أنا قال كده خلاص وهو لسه أيه هو راكب الزبه واصحاب اللي قالوا يعني يدلعه قصر إذا يركب الزبه قالوا إيه أدركه راكب تصدر بردوده إيه بدأ يضرب في الأرض ممكن من يتصدرها بل اصحاب الراي الاول اللي قالوا ان القصد ولا يجز مجرد النيه قالوا واذا ضربت في الارض وهي بالضبط زي قول الله تعالى واذا كنتم الى الصلاة ربنا لما قال واذا كنتم الى الصلاة قال عظم ان يكون تضل فعلا يعني انت لما تكون بقى تضل فعلا تبقى حاطفه الزمك في الماء أغسل وجهكم من مرادكم صحاب بروسيكم مأجوج من وإذا من من وإذا معناها وإذا الارض. لكن كدر حدث قصة بالجربة الليه? انه خلاص. انه المتعادة بعض السياق واذا قمتم فيها الصلاه حدد انه رد القيام انه السياق هو اللي حدود خلاص السياق هو اللي حدود لكي. زي ما دهولت ايه? اذا اكلت رغط اسنانك خلاص? او اذا اكلت رغط يديك بيقول لك اذا اكلت فقص يديك. اذا اكلت فقص يديك اقولي حتى تأكل اسمعك عدوة اذا اكلت فقص يديك حتى تأكل ويديك مضيفة او ويديك مضيفة جان. حتى تأكل ويديك ايه تسهم اذا اكلت ها سمي يعني يعني يعني اذا لو شخصي خطي اذا قلت معناها اذا نويت تاكل من تعبيري حتى تاكل ها وباكة ايه مضيفه تاني في يقال ان اذا بدلته معناها ايضا نوايا في الكلام ولا كذلك الكلام في قول الله تعالى اذا ها فهم نويت القيام خلاص على الهدوء الهدوء الهدوء وان ثلاثه كل ثلاثه اعلان الا اذا كنت متوقع خلاص لكن السياق هنا بقى واذا ضربت انصاره ايه اللي يحدد الاصطدام المعناه النيه فقط او معناه الهدوء دي يابا او معناه جوازه البلبل والكلمة صالحة لما تفننها دي وتفننها دي وتفعل منها دي اللي انا قلت لكم من قبل قلت لكم احنا عندنا المغة العربية فيها الفاظ مستركة الفاظ مستركة يعني ايه يعني التصلح لأكثر من معنى لأكثر من معنى ايه اللي رجح احد المعاني على يعني الآخرين يا السياق يا قريلة خالبيه عن السياق ونصب اخر يقول لي ونصب اخر يقول زي ما رأيت إذا قمت بالسلام معناها القيام الحقيقي ومعناها نية القيام اللي يردح ان المراد المنية ايه السياق فلتلكم من قبل ان كلمة متاح بتطلق على الجماع وتطلق على العقد نجعل رضي العقل, العقل. فلتلكم من قبل وفلتلكم كلمة متاح كلمة مستركة فلان يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول حتى تنكح زوجا غير قبل مطلقة افضلتين للنجاح بالزواج ولا بالعقد هي صالحه الاثنين بجد القوان صالحه بالنجاح ولا بالعقد اتركوا يا راجل حتى تنتج زوجا غيره قلت له صالحه للنجاح وصالحه للميت الموا يعني وصالحه للميت او يقرر ان او اللي ده. لا في الآن في الآن في الآن في الآن حتى تنكح زوجة المائرة بس هكذا يغلب احد المعنين على الاخر. اقول حتى تنجح زوجة الغيرات يعني على واحد الله يبقى انت لازم دي جبن مين ربيعنا المين ومبيعنا المين نزلنا. ربنا قالوا ننزل قال وعنزلنا اليه كالذكرى لتبين الناس منزله اليه فأجب ان النابي قال المرأة الناسة ترك زبعة الثانة عشان ترجع لزبعة الاورانة قال لا حتى تذوكي وعجب وعجب وعجب الناسة يبقى حتى كان زوج ح يعني حتى وجمعها زوده راي واضحه يبقى ده السياق هو او دي كلمه قمت واضح لكن عندي اريد ضربه في ما فيش مش أي اللي قال المراد مجاوية البلدة استياقنا في بلد المستعين بالسنة يجب السنة بعد كله اذا قلت المدين النعم الراجح فيها ايه وهو كان فأنتجد حبيب لأنس ابنالك رضي الله تعالى عنه وعن استخابة الاسمعين اخرجه المسلمين وغيره حبيثه طبعا صحيح فأنس ابنالك بيقول النبي صلى الله عليه وسلم فترى. خرجين مزفرينا. فصلى دين في النجنينة اربعا. اربعا. وبيه الحليفة. ارتد الحليفة. ما كان خرج النبيه اقول. وبيه الحليفة صلى دين العفرى وركعتين. كيف يقولين. ها مثل كده مثل كده ها لو كان المدرب النيه كان صلى الظهر كام؟ رجعته لكن دوناه سفرهم ومع هذا صلى الظهر ها اربع ركعات في المدينه ولما امرته العصر وكان بيجي الحليفه صلاة تان صلاة تان صلاة تان صلاة تان فلاك اتون فعلا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ونفهم منه إذا ضربت في الأرض نفهم منه إذا أخادرتم البلد يؤكد هذا أيضا لا أخرجه من بيها قيوة عن عميل ابن رضي الله تعالى عنه وعن صحابة الأجمعين أنه خرج قاصدا الشام رحي الشام خرج عاصبا الشام. فأدركهم صلاة وهم بالمدينة. نفسه بالمدينة. بس نشير القلبهم. فقالوا له يا علي ان اخسر الصلاة. قال لا حتى نغرد ونجاوج البيوت. ماذا عن ذلك البيوت? البيوت. وذا خرج من بلبة. خلاص? حتى نخرج ونجاوج البيوت. البيوت. فلما قضى صفره وعاد. رأوا البيوت ده الثاني اردت. ده الصلاة. فقالوا يا علي متن. عديني كن صلاتنا. قال لا حتى ندخل البيوت. ففعل البيت عليه هذا. ان القصر لا يثبت لك الا بمجاوجة البلدة. خلاص? والزمان لا يكون لك الا بدخول البلد وقف المساله به ومن هنا كان الراجح ان القصر يثبت بين درجه المقتول عليه حضرتك في الصيا نترك طريقه من احمد حلمي بنطلعك دلوقتي رضا احمد حلمي او بنكتب من معدل انا هقوله انت عند حضرتك ان شاء الله شجره الخيمه ده كل فرد حضرتك لحد ما توصل شجره الخيمه يبقى حكمه عندك ايه ها تمام اول ما بتجاو شجره الخيمه اي فرد حضرتك بايه واضحه بيه? واضحه بيه? خلاص? هذه المسألة الثالثة المسألة الرابعة عشان نعود لكم بارح ان شاء الله ربنا يسيرون ويسيرون ويسيرون ويشكوا كلهم مرون معاكسي دايما انا اخلص قبل الجمعة اعلى معاكسي حان الله عليا نعم? افعل نفسك هذا السؤال انا قلت لك كل فرض حيدريجك قبل ما تخش حدودك حيبقى قصر بعد ما دخلتها وده تمام افعل نفسك العيش اللي هزينه تقليجه عليك فين صليوها ايه النغرة النغرة بطلوش خاصة اولا النغرة من خاصة خلينا نسلونا في الجهر العصر عشان انا في الطريق الجهر ايه عن ايه انا بري اسألك بقى صليوه ايه انا بسألك ايه لا اسموه اتكلم بقى صليوه ايه نخل ادود بالا راح تنعيشها ايه طبعا <ويستحيل> في القعده القادمه دي صعبه يعني ده هنتكلم فيه بعدين ده هنتكلم فيه فاله اتكلم الان اكثر فين وبعد كده هبجد والله بسيط قوي في النهايه كل فرد هيجري قبل كتبر ما تخرج من بلدك بقى تمام كل فرد هيجري قبل ما تخش بلدك بقى صعبه اما الجامع ده ده كل الكلام نعم مش انت اللي بتجعل مش انت اللي بتجعل لما مش احنا اللي بنجعل النبي صلى صل الله عليه وسلم صلى في المدينة المدينه مع لاني نقدر نقوله هو الله في المسجد ويبقى مسطر عنده هو ومعاه صلى اربعه صلى اربعه ابن علي بن طالب صلى فيها ها وقال الناس قطر غير لما نخرج من الديون وقال مش رايا ولا رايا ولا مجاجة ولا مجاجة وإلا لو جاجه على حد تعبيرك ده ان انت لو سكن في حلوان على مما توصل شغر الخيمة في مثلا ما تقصر الصلاة وبأي مشوعة بانجي من للنهاية اسمها بلدات. هاي. لسه هتكلم. لسه هتكلم. لسه هتكلم. لسه والله المسافة يعني ولسه الوقت. بطاقة تقصر على الدهير. تروح بلد بلد رئيسة في السعوديه والبنضي دي السنعة في المده اللي اتبعلك في القصرة دي ايه انت خلاص المده دي بس بس أنا حتة من قاعدة قاعدة كده نعم يعني يا الظهر ازن عليه انت خارج بلدك وحضرتك ما من لما من بعد ما شوف انت وقت من استابت ثلاث عليك كام ركعة لأكمال الله اكبر واجبت عليك الثلاث كام ركعة واجبت عليك كام ركعة شبوه بسوة ركز مهن ها وابدى لو جيت هنا ومينت على اسوه جيت كمال على صليهم شكلها بيتحدد وقت ما وجبت عليك قال الله اكبر اذا واجبت عليها اتنين وانا برو حتى لو صليت انا اصليهم اتنين صباح. زي الزبط لو العطرة انسي انه يددت هنا وقت البلد ده من اللي فاتت كنت معانا؟ كنت معانا؟ كنت معانا يا راجل يا راجل يا طيب ده عن الإุطالة. القتل الإُحطالة. قلنا هو رخصة العزيمة حياله اوه وكيناك ما ينفعش تقتنى الممكن حفل حفل تنفعش اقتنى الممكن ما ينفعش تنفعش تقتنى الممكن ما ينفعش حتى لو كتن ممكن انا عند الجنة هذا الله في الياب الى الى الى المجد وانا موجود استغرب بعض الناس من هذا وصلاة الجماعه وقيمت موجود صالحة مرجيت في قضيه لو حصل حد منهم من من مالك عندهم يتجاوز هذا الكلام انك تتكلم كامل يكون هذا. لكن احنا, احنا دا. دا. خلاص خلاص خلاص. نعم بالعلاقه بالقصر ان له علاقه بالقصر انا بس اقول علاقه بالقصر له علاقه بالقصر احنا مش عايزين شعب الموضوع حكم الصلاة والقاطرة والزيارة والطائرة ده موضوع خارج عن انه تقسل او لا تقسل صح؟ تمام؟ احنا مش عايزين لشعب الان الموضوع احنا الان مش عايزين لشعب الموضوع يعني انا ذات باتكلم فيه في القاطر والصلاة في نقطة كمان محدده وهي نقطة من مدى يبدا القاطر السؤال جديد دين فيه انت جدا. واحد تاني مش عارف ايه واحد ايه واحد المصادر. صح? فإن شاء الله تعالى اقلق بسه وجود. عشان سؤالك خارج عن المصادر. ها? نعم. حد عنه طيب السفر وعرفت القصر وعرفت هبدا قصر النيل طيب المسافة اللي تنشر قصر 2 مجموعة واحد بيسافر بنها واحد يسافر نبي واحد بيسافر الصعيد لقصة وقصوات واحد كده هل كده اي صبر كده روش خالد يسافر اروح قصر الصلاة ولا السفر بيرتبط بالمسافه والقصر بيرتبط بالمسافة معينة ولا الموجوع باللقص انا بداية أنا عايز اقول محدش ينبطل القصر في الصلاة بالمشاقة في لك ايه احنا بنسافر كاتل السيارة وقاعدين مكيفين ومستريحين والتاني يقول لك احنا بنسافر في اخر تيف والتالت بقولك السياره مضيفه والسياره مش عارف ايه يا حبيبي لما درس علم اصول الفيق هتعرف ان الافطار في السفر والقصر في السفر يرتبط بوجود السفر يعني العله في الافطار والقصر هو ايه السفر لا المشقه ولا مش المشقه وإلا لو الاسئله تاريخ مرتبطه بالمشقه زي ما قولت يبقى ان شاء الله يباح للجنه والفران انه يقدر ويخطر السؤال حد والده لانه في النهايه هو في يوم مشقه مشكله هو يبقى الفراعنه اللي شغال هنا نقول يكبر في, في رمضان عشان فيه في مشقه ويبقى الفران اللي يكبر في رمضان عشان في مشقه مشكله بس سعيين في اليوم الموظفين عبد الظلم لان تركيبه الادونيس اكبر حلقه تاخذ الحال اكبر مشقه بتحقققق يومك ان yesterday ان حضرتك كده اتكلمت او على سبب خلاص العله وجود مرض او وجود الشفره قلت لكم من وجود بقى انك حتى لو حبيت يبني ابني فلاي او انت عايز تاخد في الاعتبار فالاعتبار الاكبر لا يكون المشقه الجسديه بقدر ما هو للمشقه النفسيه والمعنويه كتب اهل العلم جربوا هذا حتى على الحوال عشان يوروب ان العامل المؤثر هو المسقل المعنى وهي عمس المسقل جفنه جابوا ساق خروف سنتكلم بلغة من خروف كثرت ساق ليتقلم يومي ساق لفضون لفضون وضع امامه ارجع ما تأكل الغنم من علم. بس دعاه. يكرر من الشيء. كان. معين ما تألم جفديه. كان. وجابه الطبور. معافى تماما. يجوعه. وضعوا امامه اشهى ما يشتهي من علف. وربطوا على أبيع جميلترين منه وهو وهو وياكل اللي ده عمله غصر الزيت وبصر العلف وغصر صدق لعاك يا بنا روم العلف مش هاك مش هاك مش مهدود حيلك تخش بيتك عمين هي على اتصال وعيالك حواليك كده يقولك يا سلام تبقون بصاره يستهدفوا القلب صحيح انت مش قادر تبصلها لكن تروح باطس لعيالك من لما الحلوه وبينت العالم بتروح في النهايه ايه ترى الله فينا رزق صاحبنا مسافر قاعد في امريكا كله معاش في درايه ولا تبصر الحياه كده تتصرف معاك على طول اه لا ايه بباكي كان قدام ده مش عارف وكاد على كل كد بالتوب كده نزلك يعني زي ما انت عايش ويجي ايه بالك ويجي اخطونا التباب تبت موت ديودك تفكر وحيالك وبلدك وهرجع لنش هرجع اللي حاصل سلام على ابويا امي انت مش هتقدركوا النهارده خلاص ده انت ليه ها اللي لا لا لكن لا في النهايه شارع الله على اهل العربين وعلى دول شارع ربنا كده خلاص بقى بكرة لكن هتقع في اثار المشاق الجديه هقول لك لا ما في مشقه كمان معنويه يجب يعاني منها المسافر حتى وان لم يكن فيه مشاقه كل نتكلم لكن لو مش قضيه قضيه ماديه صفر يبقى فيه بواجب صبر يبقى فيه وجود صبر ما ايه خلاص طيب المسافة ادي ايه كما قلت المسافة ادي ايه كما قلنا. اتجد اني بعض اهل العلم من طبعا الشافعية قالوا ان المسافة التي تضيح لك القط هي مسافة يوم واليوبة المكان اللي انت لو مشيت على البنية نشوف يوم يولا المسافة به وده هي التي تبحث لك القرصة فيد. ما دليلكم قال حديث الذي أخرجه بالبقرير صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل الإقراء تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسافة يوم وليل دون حرم فاحد المجد في السفر مسافه ايه يوم وليله عشان كده مرجعش المراه مش هي واحده يبقى دي يوم وليله طب مسافه يوم الليله دي تطلع دي محازين يعرف تطلع دي بالكيل وكده بالكيل متر تطلع ايه طبعا العلم زمان ما كانوش بيستخدموا بالكيل متر والكلام بتاعنا يعني فقالوا هي اربع برد. ها نتعرفين? ها? مش عارفين? بسيطة يا سيدي. البرد الواحد اربع فراسخ هو بشباكة يا ها. طب يعني كان فرصح يعني. ها? اربع برد. والبرد اربع مراسع كله كام غربيوش عالكونا رفة كام مش عادي عادي الفرسخ الواحد الفارسخ الواحد ثلاثة ميل، من الاول ثلاثة ثمانية ثلاثة خلاص? 8-9-9 تاب المين يطلع ده? منين يطلع ده? هقولك انا هقولك انا طيب هقولك انا موضت هتقولي التاني يقولك علي يا بقاف يا بقاف يا لا انا هقول لك انا احنا اتفقنا دلوقتي لما كان ميل انا ميل النيل يطلع ايه النيل قالوا قال ان خمسة وخمسين متر بصورة يعني اثنين كيلو ايه اللي ها اللي بسيطة كده. ها خلاص اثنين كيلو اللي هاو اللي قالوا بقى لو حسبنا على اثنين كيلو اتضرب اثنين في ثمانية واربائين ستة وتسعون شيل الفروق اللي هي بتاعة الفروق دي هتوصل 8 و 80 فروق مساة المنزل 80, 80, 80 من راح خالد الاخر لا التي القص ثلاثة ايام وليالين. ثلاث ايامه ايه? للياليه. فالجد دمين. قال يوم النبي صلى الله عليه وسلم رخص ليه مقيم. ان نمسح على الخط يوم وليلة. وللنساكه. ثلاث ايامه يأتي حديث ايضا. اذا هو ايضا مسائل بخاري. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسافر المرأة ويهدين محرم ثلاثة ايام نيالي ثلاثة ايام الهيالية في بيضا ثلاثة ايام الهيالية يقول عندكم برضو مشابهتم هدوه قالوا اربع برضو فهتجد اني الخلاف نظر لكن في النهاية دلتكم معاهم كأنه همه اربع بورك. اربع برد. وعشان تبقى دي حنيفة انا لا هقول ليوم الليلة وهو انا هقول ثلاثة يام وليالين لان لان التحديد الزمني غير صحيح ايه انا اني فيه عشرين و كيلو ممكن تنشيهم في ثلاثة يام كمية كيلو تمشيهم في يوم لذا المسألة تتوقف على واعرف اليد واعرف الطريق واعرف الطريق تمشيه. المسألة مش هحددها مش انا بقى يا بعريف اتطفى لو مش مش هحددها بالكيلو لان الكيلو هقول 8 و وثمانين كيلو لا ينفعش ما في 8 و 80 كيلو ياخده الهوى في 88 كيلو ياخذهم في 6 ايام 6 ايام لكن احنا خلينا في المده ان مسيره 3 ايام لا متصير الثلاث بقى في 10 كيلو الليلة دي الليلة دي دي في 3 ايام ولا يوم القصر في 1000 كيلو الليلة دي الليلة دي دي في 3 ايام ولا يوم يدي القصر طب بال بالزمن بالزمن مش للمسافات بتختلف والطرق بايه تختلف الجماعه اهل ظاهر بقى ظاهريه هنسمع بس قبل ما ما تخرج من بيتك من بلدتك ركب البلد اهو اسمك مسافر وتكسر الصلاة ان شاء الله تكون بينها عم ده مش كده بنص كده لهم ربنا سبحانه وتعالى قال رؤيه في الارض خلاص خلقت من بلدك لا موزيكي ل ما بيكونش الضعيروس والاهل طريق من الفقهاء حددها بالكيلومتر زي ما شفنا 88 كيلو او 86 كيلو على حسب مقدار الحته خلاص أي كام ابو حميد حددها بايه مش بالكيلومتر الجماعة الظاهرية قالوا لا انت بطلع بره ملدك لو هتروح ردع كيلو كده وترجع جاز لك الايه جاز لك لأن هي الآ قالت اذا ضربت الارض ما لا لقالت يوم ليلة ولا ثلاث ايام ولا ستين كيلو ولا اربعين كيلو ديك بتحديد الدمين ما يفعله ايه زي, زي لما قال الله سبحانه وتعالى يكونت مرضى او علف شفر قالوا مرضى اه انهي مرض قاله مرض قالوا شاء الله يكون قلم في افضاعه ربينا قالوا ان كنت ماذا مرضى يا لك اي مرض اي مرض ان شاء الله يجينك واله افضاعه خلا ربينا قالتك ربنا الظاهرية كنت بياخده ظاهر الله ظاهر الله الالفاظ. زي ما هو, بيحفظ. بس هو الدمري كده بيحفظ. نفسه قدامه كده. قدامه بضربتهم في الارض ما يجيش بقى لهاتف ولا مدة ادف ولا مسافه ادف. يبقى مجرد لفتدارج البلدة قضي يا رب سبحان الله. هنعمل ايه? هو فعلا 88 جيدة لفت ولا ممكن يوضع يشيلك في الصلاه ولا المشاكل تطلع عند ايه بالضبط رجح اهل العلم ومنهم البخاري وابن حجر واهل التحقيق ان المشاكل التي تبيح لك القصه اشتركها <تصفيق> ما فيش حدث اللي انا دول كما انا وطول كاب ده الرابح هو الذي ثبت من خلال الحديث اخرجه بسم صحيحه زي ما قال فيه اهل العلم من هو اصرح الاحاديث ده اللي قرح بقى هو اصرح ليه الاحاديث الحديث ده يقول من المساة تطلع الدول عايش دعو يبقى ان شاء الله اللي بيسأل عن الصلاة في أو او في القاطرة او في السيارة هي جائزة تجأ تعذرة فالصلاة في غيرها يعني الطهارة مش حكيمة مش هم ممكن يكون سواء عربية موخ بتربح. يعني كده قلت انك ماشي في اي حته تصلي في واحد يقولك على طلاق ما انا واقف في الامها. خلاص فاذا تعذر تشوف السياره وانك تصلي خارجها او في مسجد او في مكان وخشيت خروج الوقت فلك الصلاه في ولك الصلاه في السلوك ولك الصلاه في السياره ان لم <تصفيق> اينما تود جهد حفظي تقول لك يا احد اخليك تجيب ان تجيب شرء غره ديار تاثر لم يتاثر <تصفيق> لو حضرتك لا نقول لا نقول لا نقول لا الاحكام اللي هتعرفها واللي نقول النبي نقول لا الله عليه وسلم لا سفر زي زي لا زي لا نقول لا نقول لا نقول لا نقول لا نقول لا نقول لا نقول لا بسم الله سبحان الله والحمد لله والصلاه لله ولا اله الله هذا واستغفر الله العظيم لكم واشكو لكم سماعكم تبارك الله فيكم بارك الله فيكم الله